119 وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا 110 وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا 111 وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا 111. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا 112. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا 113. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وَأَنَّ كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآلَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا وَصَدًى